تعرف بيه النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالحديث فليس شيء تعادئه على كل الجهات نصحت لكم فإن دين نصفا ولا أخفي نصائح غاليات يقول أعمش لو لا الحديث فكنت من بقليكم يعني أن الحديث رفعه وأعلى قدره شأنه وإلا ما كان حد ينظر في الأعمش لدمانة خلقه لكن الحديث جعل شعبه يأتي عند الأعمس جعل الإمام كلان يأتي عند الأعمس جعل الإمام الثلاث يأتي عند الأعمس ويسمعون منه ويسبرون عليه وصاروا أيما كان الشعب يقول حدثني الأعمس وهو المصفر وكانت فيه جعابة كان يقدم للمحدثين الطعام حتى نفد ما عنده فقدم له عزمة من العلم قال هذا يعني علم الغنم كله يدعبه وكان له ولد أبن فأرسلوا ذات فقال اشتري لي حبله قال لأبتي في عرض كم في طول كم قال في طول كذا وكذا دراع قال في عرض كم قالوا في عرض نصيبتي في ليه كانت في دعاة وملاطق ومزح رحم الله تعالى كان من الأثبات الثقات ومطنين ومع ذلك كان يدلز رحمه الله تعالى عن المسيّم ابن رافع وهو الأسهبي الأزد الكائف ثقة قال عن تميم ابن الطرف ووطاء ثقة عن جابر بن سلام رضي الله ابن الصفر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأن أبناب خيل شموس سبحان الله تنفير من النبي عليه الصلاه والسلام مفاجئ يضرب النبي عليه الصلاه والسلام أمثال بيطرب الأحكام للناس وأذهانهم معقولين نعم فهنا للخير إذا اشتد عليها الحرب والشمس تضربتها يفعل بذائنا كده وهؤولا كانت السلام عليكم الله السلام عليكم إذا سلموا يعملوا كبير أو هكذا يرفعونا إما رفعوا إما أشعروا إما نتنين معين يرفعونا ويشيروه فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لأراتهم لطيف في الإنكار عليه الصلاة والسلام ما لأرىكم هذا من حكمتي صلى الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا ما لأراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل ثم سنين من حفظ الأبيات التي في فيها إذا نحن قلنا إيه آه من, من يسمع لنا من إلاني حفظها يرفع يدها عندما الشيخ محمد الله يسلمه ما في بسم الله الرحمن الرحيم اتفضل يا شيخ اذا لحن عن الاتيان فيها بستات بروك فروك زائر فروك بعير وانتفات كعلب وانتفات كعلبي نعم غراب ونكر غراب وتبارك بنطر غراب في سجود ها الفريضه ها بكره وجبنا ها الابعاد عند فعل التحية وايقاعك طيب ها وابناء خير في الدرس ها مخيم عند ايه فعل التحيات السلام عليكم ورحمه السلام عليكم بعض الناس فعلت إلى اليوم هذا الأزالي فعلها السلام عليكم الله يعمل السلام عليكم الله كأن أدنى بخير شمس إما بضم المين وإما كسكين المين ما عليك وان؟ اللي أستدى عليها الحرفة أن تفعلها كثيرا تضرفها اسكنوا في الصلاة شوف أمر النبي عليه اسكنوا في الخشوع يستلزم السكون الركود فلا تتحرك لا تعبث لا تلعب تشكرهم الصلاه وهذه من الاشاره يا اخوان اشاره الرفع اليدين عالي قال الاشاره بالسلام رد السلام في الصلاه جائز جائز او اذا سالك احد فانجبت وانت في الصلاه ما شاء بيدك او براسك لا باس دخلت اسماء على عائشه وطلاله والنبي عليه الصلاه والسلام يصلي بهم صلاه الكسوف فسالت اسماء عائشه وهي في الصلاه ما في الناس ما في الناس سؤال فاشارت عائشه الى السماء قالت في آيه؟, آيه؟, آيه؟, آيه؟, ايه في ايه في تغير الشمس قال هذا كان في ايه في اوائل وقوع الكسوف اوله ما يظهرش جدا للناس او في الاواخر لو أظلمت الأرض على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم بالنار ضحى ضحى النار فعاملت فقالت أسماء آية فعاملت عيشها وقالت سبحان الله معنا إذا فيه جواز الإشار التي تفهم ولا يدل هذا على ولا يدل هذا إبطال الصلاة كما ذهب إليه بعضا الاحلام ما لي اقول قال اسكلوا في الصلاه قبلها المؤمنون الذينوا بصلاه الحشر نعم قال لهم ما خرج علينا فرونا حلقه قال يا ابن جمع حلقه فقال ما لي اراكم عايزين اي متفرقين او زمع جماعات جماعه قلت مجموعة بنا مجموعة نارك. ثم قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ولذلك اختصت هذه الأمة في هذه تصف كما تصف الملائكة عند ربها ومن خصائصها كذلك التأمين ومن خصائصها كذلك قول سمع الله الرحمن الرحيم نعم من خصائصها كذلك السلام تحية السلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدكم على السلام والتامين التامين هذا يسردهم والترتيل في المساجد يصوت المصلين كما تصور كما تصور الملائكة عند ربهم في بيان حق الملائك فقلنا يا رسول الله كيف وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتلمون الصفوف الأول ويترى الصنف الصف يعني يتلم الصف الأول ثم الذي ثم الذي يجب كان من فليكن صف المحفظ وأحكام الجماعة أحكام الصفوف كثيرة قلوا ترصونه الصف اي لا يدعون فرجه بينهم وضيلا اصلا انما الشيخ أن سد الفراغ شيخ الله عليه الحديث صح حديثا بيسنن النووي سنه من صدق فرجه ان الله لو قصر في الجنه وتجد بعض الناس اليوم تشدوا كده عايز قرب سد سد ينفر منك ايمان قدمت وهو ينفع كل ما قرردت يعمل كذلك كل ما قرردت يبايدك سبحان الله الشيطان يدخل من هذا الخلف فيشوس عليك الصلاة يوسوس لك قال او حددني ابو سعيد أشد عبد الله بن سعيد ابن هسن الفملي قال حددنا وفي ابن الجراح الرؤس عبو سفيان كان من عباد الزهد وكان رحمه الله سمينا بدينا ومع ذلك كان من الصوام القوام قال لا رجل أنت زهد الكوفر عبيدها وأنت بدين قال لفرحي في الإسلام لفرحي في الإسلام رضي الله ربنا ومع ذلك في دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا من ذاق طعم الإيمان حديث العباس ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربنا وبالاسلام الدين إن شرار الصدر والفرحة فعلا ترضي الى السلم سبب السلم والعكس بالعكس قال وحدثني أبو سعيد من أشد قال حدثني وكي قال وحدثني أسحاق بن إبراهيم الحنظر شيخ الإمام مخارب والذي أشرع الإمام مخارب التأريف الصحيح راوي الامام البخاري رئيس ان النبي عليه الصلاه على ناقته والبخاري يقود زمام ناقة النبي عليه الصلاه والسلام فقال انت تكذب الكذب عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي كثره وجد النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام جالس والزمام على النبي والبخاري يفعل بالمروحه كما بالمذبه قالا كما ان وجد النبي عليه الصلاه ف أنهمه الله أن يؤلف الصحيح مثل هذه التأويلات وكان يشير عليه الأصحاب كان يشير على البخاري بتأليم الصحيح فألف الصحيح الحمد لله وانتفع الناس به الصحيح على كتاب الله كتاب الإمام مخاري ويليه كتاب الإمام موسيقى ولو لبخاري كما قال باركتني ما راح مسلم ونجز فلو حدثنا طيب أصحاب ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ابن أبي سحاق هذا قال جميعا من جميعا نريد نعرف من جميعا نمعه نصح نجاوبونه جميعا عندكم ما اللي قبل الحق هذا واحد ها؟ والثاني عيسى بن يونس اللي قبل الحق من هو اوكي اوكي اذا ندور اوكي واحده والثاني عيسى بن فتعبير بما المسلم هذا مصطلح عبر عن الاثنين طول الجميع قال يا جميل حددنا الاعمش بهذا الاسناد نحوه نحوه عند حين من تفضل يا شيخ نحو وللمدل ما يكون بيسته المدل ما يخرج يطلع على في المعنى وهو في المعنى ومثلهم في الغرض خلاص فدي فكره لما مس قلنا نحو اي قريب منه في المعنى والمعنى ايه متقارب قال حدثنا شيء بكر ما تعجن به ايها الاساتذه الكرام زميل إذن كم حديثة ترى أنها؟ سمت حديثة نحن حديث من الصحابة؟ ما؟ سلامنا بن صامر قال حدث أبو بكر بلا بشيء أبو بكر السؤال عند أخينا محسم أبو بكر له أخي اسمه؟ عثمان وكنيته أبو الحصر ايوه واصل سلمى دي لا العكس سلمى ابو الحسن أكبر. طيب ايوه ما أبو, ابو بكر ابو بكر الاصلح هو الافضل والالف قال حدثنا وكيع عن ما تعدل به قبل قليل وكيع بن ابن مليح الرؤاس ابو سفيان قالوا وكيع ثقة بينين بين ضعيفين القصة التي فيها شكوتي وإلى وكيع نسوها حفظي لا تصح نسبتها إلى الإيمان الشفاء فلحدثنا وكيع عن مسعر مسعر بن كدام ابن ظهير الهلاد من كان ملتمسا جنيسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوى من حفظ الأبيان من كان ملتبسا جريسا صالح فليأتي حلقة مسعر ابن كدان فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوى من حفظ الأبيان هو خلصة هذه المرة ثانية من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة بسعر ابن كدام فيها السكينة والوطار وأهلها أهل العفاة وعليا في الأقوام أو علية من هي سمعها هل تريدين دكتور دكتور شيح. بسم الله من كان ملتمسا جليسا صالح فليأتي حلقة مسعر ابن كدامي فيها السكينة والوقت طيب من كان منكبسا جليسا صليح فليأتي حلقة مسعر ابن كدامي فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاق وعلية الأقوام اللي كتب لسمع واللي ما مميزات مسموح هي يسمع اللي يسمعه بسم الله الشيخ كان مقدم خنجل صالحا وياتي حلقه لسعد ابن قدام فيها الثينه والوقت العافات اهل المعص وعليكم احسن واحد اكبر انك الشيخ كان مقدم خنجل صالحا في في التقين والوقار والادب والحياء والاحترام واحد ثالث الداخل وليد يلا من, من كان مثبتا جليسا صالح فجلسه حافظ الجليل جليسا صالحا فلياتي الحلقه لسعد ابن كلامي تداني فيها فيها الوقار سكينه سكينه ووال والوقار قامغه انه ذو العفاف والعاتيه عاليه الاقوال الله فيك قال حاقل حدثنا ابو قريم حمد بن علي الاندل الكوفي القطب والله بده عند القطب مسلم عن فرج قال اخبرنا ابن ابي زائده زكريا بن زيد ثقه عن مسعد خديجان ابو خديان اهو لعند ابو سلمة حدثني قال حدثني عبيد الله ابن القبطيه وهو كوفي ثقه عن جابر الرسال وراء قال كن إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجاللي جابر يعرفهم الصحابة الجليل يفهمهم يفهم التلمير الأخر منهم وعبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تومئون بأيدكم انتو بتشيروا ليه؟ أو ما أي أشار على يعني على أي شيء تشيروا انتو بتشيروا ليه؟ الإنسان, بتشيره الانسان بتشيره على شيء حسي على شيء أمامه يا الله انتو عليه علامة أن تومئون بأيديكم كأنها أبناه خيرٍ شموسٍ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخده ثم يسلمه على أخيه ماشا الله شك السلام هذا المفصول تتحلم به من الصلاة وأيضا أنت بتخطي الأخار يندي كلام, كلام الناس فالإنسان يتكلم بكلام الناس في الصلاة عالما عامدا ذاكرا صلاة بطلة ولديك السلام هذا هو سبب للتحول من الصلاة خلافا لمن قال ممكن يتحول من الصلاة بالحدث قبل تسليمتين ولا يعيد الصلاة والصلاة أنه إذا أحدث قبل تسليمتين يستأنف الصلاة من جديد ولا يبني على مقابل ده دهذا الإمام أبو أن الرجل إلى أحده قبل التسليمتين تمت صلاةه ولا يسلم اتكاءا واعتمادا على حبيب في سنة أبي دول في هذا ولا صح هذا حبيب بارك الله رحيم إنما تحليبها التسليم معنا وهل يسلم سلاما واحدا يخلني في سنة رسول الله عليه وسلم ووضب عليه دون التسليمتان نسأل خلافين معلاج من منقال تبزي بتسليمة واحدة على يمينك والصواب لا بد من التسليمتين إنما يسلم تسليمة واحدة في صلاة الجناز لا بأس بهذا جاء عن جمع المصحاب اعتاد الناس في صلاة الجنازة يسلموا تسليمتين والصحيح الراجع يسلم تسليمة واحدة وجائز أن يسلم تسليمتين وهل يزيد وبركاته المجزء يكون السلام عليكم ورحمة الله مرة تاني يمين ويسار ويجزئ وبركاته لكن هذا قليل ينفع للنبي عليه السلام وحديثه قليلا انما فعل النبي عليه السلام الذي وضع عليه هو قول السلام عليكم ورحمة الله مرة تاني يمينا ويسار والمصلي مرتبط بصلاة الإمام حتى في التسليم لا يقارنه السلام ولا يصيبه إنما إذا أنهى التسليمتين الشرع المصل في التسليم التي تخصها وهذا ترون بعض الناس إذا ب... إلا سلم الإمام تسليمه واحده هو بدأ أو يقارنه لا, لا يصيبه ولا يقارنه هل أحدثنا القاسب بن زكريا أبو محمد الكوف الطحان فقه قال عبيد الله بن موسى العبسي قال عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن نبي إسحار عن فراد يعني القزات وابن عبد الرحمن كوفيون فقه عن عبيد الله من عبيد الله لا, لا. أبنى الحفظ أبنى الضبطية الكوفي فقه لا تذهبوا بعيدا عن جابر بن ثمورة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلنا إذا سلمنا خلنا بأيدينا السلام عليكم فنظر إلينا نحن بأيدينا أشغنا بأيدينا فعنا بأيدينا فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يرى في الصلاة والموراء فيرى أم عو allá فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون يعني ازدفتوا أيضا وكلمهم ما شأنكم تشيرون بأيديك كأنها أذناب خير شم شوف انت منهي أن تتشبه بالحيانة لأن الله خصف بحصائص الآدمية والإنسانية معنى فضلا عن حصائص الإسلام والمسلمين عمة محمد صلى الله عليه وسلم فكيفة تتشبه بالحيوانات بسيما في أعظم عبادة عملية وهي الصباح لا تنقر نقر الغراء لا تقرأ إفعاء الكل لا تنبسط على مرفقين انبساط السباح لا تنتفت انتفات الثعل لا نكون في الصلاة اخشع في الصلاة. لا تشهر كما هي إشارة أذنان الخريطة المشمسة فإياك وهل ينزل على ركبتين أو ينزل على يديه أولا الأمر فيه سهل واسع لأن حديث النائل عن النزول على ركبتين ضعيفة معنا حديث النائل عن النزول على ركبتين ضعيفة وحديث إثبات أنه لو كان ينزل على ركبتين ضعيفة فإن المسألة على التخليق كما هو مثل جماعة منها العلم واختيار شخي الإسلام للتيمية رحمه الله ولا توجب هذه المسألة إنكارا وتقاطعا وهجرانا كما يفعل بعض المعصر كان في سنة للسنوات محل خلاف ومطار جدل ونقاش ويهجر الناس بعضهم بعضا بسبب لا نزل على رفتين لا نزل على يدين والمسألة الصحية أنها يسيرا لان الامام بخاري اضعف حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فلا يضرب كما يضرب البعير فضعف الامام بخاري رحمه الله قال اذا سلم احدكم فليلتفت فلي الى صاحبه وكان النبي صلى الله عليه يلتفت يرى بياض خده يرى بياض خده طلب عند الناس تسلم يعني في عليكم السلام بنقول على اساس انك كبير كده بياض خدك كان يرضى للخلف للذين خلف انت بتكسل ليه وانت مجبور على الصلاه الا صلاه دي كان نفعك انت كان نفع كان سعادتك ايه بدل ما تكسل سجلت انت مكسل الا لو انت وكسل ما بنسي يركع وواضعه عاملها تمام ده سبب البايمه ما ليه كده طب ما تعال نقعد النبي عليه الصلاه والسلام اذا استوى استوى ظهره تمام اخطاء المصورين هذه الفتره كبيره جدا كثير مليون كبر حتى سالم اكثر مسلمين عنفه اخطا ولذلك لا بد في الفتره الاخرى تقرا كتابك صفه صف في اللي بينمي علمك عليها بينمي فين عندك العلم اللي بكب الصلاه وكل كل ما تقرا ايوه ما تستنرش يعني انت فوتت او فاتتك غلطه عن تتنممه من هذا أعظم شيء هل بقي معنى إلا الصلاة الله فكيف نتهاول بها لا إما في كل فترة يتخل إنسان كتابا جزءا يترى في صفة الصلاة كتاب الألباني كتاب الشيخ اللباز كتاب الشيخ المهدريمين أي كتاب في صفة الصلاة وما من كتاب إلا وفقه إلا واعتني عن قال إذا سلم أحدكم فليلتهد إلى صح مجرد الكتاب ولا يومئ بيده إذن في هذا الباب أخبر أنهي عن الإشارة باليدين عند التسليم أرفنا هذه مسألة وهذه يجوز الإشارة يجوز للحاجة والاضطرور الإشارة ومنها إيه الإشارة السلام إشارة في السلام وكذلك فيه الامر بالسكينة بالصلاة والخشوع والترك العمل واللعب وكذلك في ذنب من فعل هذا التشبه بالخير وأذنى بالخير وفيه الامر وتسويق الصفور الشيخ عمد دول عينين الله تعالى لو كتاب جميل جدا في هذا الباب استراج المبين في أحكام صلاة الجماعة والإمام والمأمومين مجلد جمعة فأوعى وعلى طريقة المحدثين اللفه عبد الله تعالى وكأنك تقرأ في اتراج الإمام بوخالي وأبواب الكتاب اللاكعة من ناحية الأخية تسيطة أحاديث وتصحيحها لغير ذلك فنرد توسعه في هذا رجع إلى هذا الكتاب السراج المبيل تحكم صلاة جماعة والإمام والمأموم باب أو باب تسويق الصفور وإقامتها وفضل الأول فالأول منه والإزدحام على الصف الأول والمصابقة إليها سبحان الله المصابقة إليها أنظروا يا إخوان أحوال السلف في هذا كما سعيد المساعد يقول لي خمسون سنة ما تركت صلاة الجماعة ولي عشرون سنة منها ما صليت إلا وعرأ قف يعني صف الله عشرين سنة من خمسين عزيمة وإصرار وصدق وقوة وعلو هلمة انظروا إلى أحوالنا كم نحن بلدنا من السن وكم خوتنا وكم ضيعنا وكم أبرحنا بس الله يسطر عمرنا وحالنا وضعفنا وليلطف بنا قال وتقديم كل الفاطر أيوة وتقريبهم من الإمام وهذا يكون من مديني الإمام مباشرة كل الفاطر كل الحر كل الإتقان ما يكتبش بالصدرين الصغار لو, لو اعترض الامام شيء او اعتراه شيء ما يستطلش يجبر الامر هم انه نابى الامام نائبة يريد ان يخرج ويريد ان يستنيه واحدا سيجد وراه صبيا لا يحصل فوق الصلاة لا يحصل احكام الصلاة لا يعرف كان سجود استهد لا اجعل وراه الامام الحفاظ المتقنون الذي اذا اضط لمفه التراقه ده واستطاع التحله استطاع التحله وامره الفتح الايمان ده في تفصيل فانا بدعي على بعض المسائل اللي من بيقرأ هذا السبع ايش ربنا كلام تجد اصلا المسجد كله بيرضى الله هو مش في واحد منطربين من, من الايمان وعشان فكره خسوره من صور المفصل يعني المعروف بتكون الناس بترضى عليه طيب مواقع ديك في منطلقين ونملأ المسجد ضجيجاً ليه؟ ضجيجاً ليه؟ ليه ليه ليه لا الهد. اللي يفتح الإمام منطلقه مش يلقصه والجانب؟ لا نفعش والحفض والرمواج حفض هذا صحيح سلم ثم أنت تفتح الإمام وترده في الشيء الخطأ اللي هو واضح الجانب ولا ممكن تمر إذا لم يكن خطأ جانب إذا لم يكن يؤثر على صحة الصلاة كذا كذا اذا العلماء وضعوا الضوابط لمسائل الفقه الايمان فمن هذا غير الذي يقطع عنه وراء الايمان كل الفضل والنور والاحلان والهب الحج اذا اخطا ينبهونه قال حدثنا ابو بكر بن بشير العافس الكوبي قال حدثنا عبد الله بن ادريس محمد بن خزم الضريف ووكيع بن الجراح الرؤاس عن العام سليمان بن مهران أبو محمد عن عمارة بن عمير التيمي كوفي ثقة عن أبي معمر عبد الله بن صحبرة الكوفي ثم عن أبي مسعو عقبة بن عمر البلج قال قال كان رسول الله صلى الله وسلم يعني الساح ومناكي بنات الصلاة يعني بيسوي الصفور هذا فعلي النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يستعزل ويكبر تكبير الأحرام لا أول شيء عدل الصفور أو فيه واحد عاله بيخدم صلاة وقيمة صلاة انت اصبر اصبر الله قليلا عدل الصفور حتى ينتين واما من الصلاة يوف التشهد والله. نحو هذا بس اصبر عليه أما تنفق العطول ولا تنتفق ولا تقول استو ولا سوى الصفور لا السنة في هذا فعل هذا بالعمل وقوله بالنسان استوى ويقول استوى ولا تختلف فتختلف قلوبك انظر عقوبة من لم يسوى الصفور يؤدي إلى الاختلاف الاختراع والتنافر الوجب والقلوب ما يكونش فيه وحي على اجتماع بخلاف لو سووا صفوف واتقنوها وسددوا الفرج والخلط تجد المحبة والمؤجة بينهم اشتوقوا طبعا عندنا حديث يقول الله لانظروا الى الصف والعواج حديث ليس له اصلا فهم اشتهر على السنة معانا اخوان من وصل الصفان والصلاة والله فالحالي صحيح معانا اخوان لكن إِنَّ اللَّهِ لَنْهُرُوا لَا الصَّفِّ الْأَعْوَجِ أَنَا لَا السَّحِمْةِ قال ولا أو يقول مثلا استوه ثلاثة يعني مين مرة يعني سأل مرة. يقول ثلاثة يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقولها ثلاثة استوه استوه استوه, استوه. ثلاثة مرة يؤكد ويذكر بعض الناس يقولهم مستوي قالوا مستوين لله طائعين يرضع الإمام يفكروا اللي دي سنة وما آه يقول اه؟ لا هذه المصائب المشكلة والله احترال تصلي أحترال الله العبور أنا ذات مرة كنت أعدل الصحوك أريد أن أكبر تجهز الأحراب رحت أعدل الصحوك و رح تجلل شوف شغلك لا يش يش يش شغل شوف شغل الحق هو لا شغل أصلا الله مستعى سيقول الله العبور يعني مستعجليين يعني فيش ده عندك أطول من تسوينا وترصنا تطول لأنك شك شك شكشورك يكذب يا الله شكشورك تحوى الهوطين قال استوى لا تختلف فتختلف قلوبكم ليالني منكم قلو الأحلام والنوم ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ولذلك يكون الصبيان والأفضل في أطراف في أطراف الصفر. الصفر قال قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلاف <تصفيق> شخص أبو مسعود بيخاطب آل زمان ومن هنعمل إحنا بقى يبقى يبقى قال وحدثنا إسحاق إسحاق الحمضان إسحاق من إبراهيم الحمضان أبو محمد قال أخضرنا جريد جريد بن عبد الحبيب قال وحدثنا ابن الخشرم علي ابن ايه ابن في قف خلاص مرنا يا يعني في يونس قال ها قال وحدثنا ابن ابي عمر محمد ايه ابن يحيى نبي عمر العدلي الصدوق وهو نزيل مكه ما اخوان وينسب الى جده انظروا له بالكثير ابن ابي عمر الا منسوب الى جده وأبو يحمد محمد يحمد قال حدثنا ابن عيين شيخه سوفيان أبو محمد الميمون هلال الذي كان يكون خلت الغيار فسدت غير مصودي ومن الشقاء تفردي بالسؤول وكان الشيخ يقول لو لا مالك وسوفيان لا ذهب علم الحجاز قال حدثنا ابن عيين بهذا الإسناد نحوه نحوه وكل شيء مثلها اني مثلها لان ثريا من سواء والنحو في قال حدثني يحيى بن حبيب الحارث البصري ثقه وصالح ابن حات ابو محمد صدوق ابن وردان قال الاثمان حدثنا يزيد بن زريع ابو معاويه ثقه ثبت قال حدثني خالد الحذاء أقول المناسل أو المناج ثقة لكنه يرسل ومراسله من أوهل المراسل خالد الحذاء لم يكن حذاء ولكن ولكنه كان يجالس الحذاء أو قالوا كان يكثر من قوله أحد نحو كذا أحد نحو كذا أحد نحو كذا يعني روح الاتجاه هذا, هذا يكثر من هذا القول فاحذوا نحو كذا فلطب بالحذاء معنا يا اخوان ليس من باب المنة انه كان يمتهن هذه المنة كذلك ابو سلم موسى بن اسماعيل تبودك لم يكن يبيع التبودك والتبودك هذا ايه كيف الالدجاز والقوانس مكانش يبيع لكن كان سكن في الحالة يا اخوان وكان يغضب من هذه النسبة فلحدث أن يقال خالد, خالد بن مهران الحدوى عن أبي مع الشر زياد بن قنيف التميم الكوفي فقار عن إبراهيم وهو النخعي من مدرسة عبد الله بن مسعود عن علقامة وابن طيس النخعي عن عبد الله عبد الله بن مسعود وإذا أطلق أهل الكفر عبد الله فهو ابن مصري وإذا أطلق أهل小 Pablo عبد الله فهو ابن عوام وإذا أطلق أهل المدينة عبد الله فهو ابن عرس وإذا أطلق أهل النصر إسناء بصري عبد الله فهو ابن عرب ابن العرس فعني ع sper defeat الله أنا عبد الله لمسعود أبو عبد الرحمن الصحابي الجليد مات في العام الحالي والثلاثين على الصحيح ومناطبه الشهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليري منكم كل الأحلام والنه الأحلام أصحاب العفور والنهى من نحس المعنى النهى جمع نهية وهي العفور والألباب يعني أخوان وبالعلم وبالفضل وبالعقل ثم الذين يدونهم ثلاثا ثلاثا أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وهذا من واجبات ترتيب الصفوف وإقامة وإياكم تحذير وهيشات الأسواق هيشة الضضيج الصخا الذي يكون في الأسواق إياكم أن تجعلوا مساجدكم كالأسواق واياكم عيشات الاصوات إنما الشكير كان اذا جلس في المسجد كان على راسه من الطير قال حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العلاني الملقب بالذمل ابن وشاء غندر قال حدثنا محمد بن جعفر قال غندر قال حدثنا شعبه قال بالحجاج ومصام امير المؤمنين بالحديث قال سمعت قتاده يحدث عن اسد يحدث عن انس بن الناس في انس قتاده وثابت البناني ومن يحل من خلف ها قال سمعت قتاده يحدث عن أنس بن مالك وقتاده من أوعية الحديث وكان أكمع لكنه كان أحقوق عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكفرين والمكفرون في رؤية الأبر أبو غريب يلي بن عمر عمر وأنس والحمر كالقدري وجامل وزوجة النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم تسويت صفوف بإقامته واعتداله سد الخلق وسد الخلق بينها وأيضا إذا قام النسان لا يفرج بينها قدميه جدا جدا جدا قاما نسان يفرج مما يحتل الصفوف تمام تجعل قدميه على سوى ظهرك تماما وأيضا بعض الناس يضم القدمين إذا قمت فعلى كم الخط أيضا يختل الصدق إذا انتفتح قدمين بقدر عرض الظهر وكذلك أخوه اللي بيجرح. وكذلك الأفدام دا سقط للك ما تعملهاش بقى سبعة كلاب وإحنا رايحها رايحة من الشرك وإحنا رايحها غير التطبيق تريدها كده هكذا قدمان اذا حالتها اشتروا ما بيشوا استطعت تجعل العقل في, في, في العقل جميل ازاي تبقى فاهم فاهم الى كل في الارقوم والعقل في العقل مش كل شيء تسويه من امام يعني في رجل كبير كده فواحد رجل صغير كده ماعلم؟ ها؟ ما يحصل خالف؟ فالتسويق يكون من ايه؟ من العرطيب من الخالف من أعطاء معنى إبهان؟ من الخالف كذلك تصور لو واحد رجله كده وطب لي زنبه صغير رجله كده يحطه كده وحده ما استوش واحد يتقضي مع المتحدة ما استواش طب عرفنا؟ قولك الله فيه قال سووا صفوفكم فان يسوع يعني مساله اتحاد القيود الخط مثلا في على الفراس والمسجد هذا يعني ايه مما يعين على التصوير فعلا زغلنا يا لو لم يكن هناك خيط أو خط فعلا ينطرب الخط جدا الصف جدا, جداً ويتعوض يعني مساله الخيط صح بين العلماء المعاصرين من من عملها او بدعها ومن من اجاس وقلل من المصالح المرسله وليست فيه عباده في ذاتها ها منها وسيلة الى تعبيد ايه الصف تقريب هي فعل بالقد وله فائده وعدمها يؤدي الى عجز الصف عوجات بعيد جدا وايضا هم الناس يعني انا عاوز الصف وايضا فيه خيط فكيف لو وضع الخيط على الوه من باب اول ووجود الخيط يقرب ويعدل الصف قدر المفيد فقالك الله فيه قال سووا صفوفك فإن تسوية الصف من تمام الصلاة في بعض الروايات من حسن إقامة الصلاة أقول أيضا قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة قال حدثنا الشيبان بن فروق قال حدثنا الشيبان بن فروق هذا وصندوق يعني يهم هم ينتظر محدش يقلل ان ان شاء الله زي الشيخ, الشيخ سعيد رجل سجل اغاني الشالفه طيب اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد I كان لا يكون بقول أهل السنة الجماعة في باب القضاء إنما يكون بقول مثل القتال قتالة كذلك كان يكون بقول معتاز إلا بالقضاء معنا وعلى كل حد البصرة والفقها فيها مشاكل من ناحية اعزان هي أصل الكوفة أصل ده. البصرة أصل اعزان بعد تقلت للكوفة بعد للبغداد وافترق كان مكانه في الصفحه 21 فيك وكلهم يحكوا من قضايا يقول حدثنا شيبان بن فرح فحدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوخي انا عبد العزيز وابن صهيب البناني عن انس ابو حمزه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتموا الصلاه معنى يعني تدعو فيها خلالها ولا نقصد فإني أراكم خلف ضهرين النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصف كما تصف الملائكة شوف الملائكة يصفون ولا يخلمون شيئا ولا يضطربون ولا يفتل صفهم عند الله كذلك ينبغي أن نكون مثلا قال فأطيب فإني أراكم خلف ضهرين في بعض الروايات حديث أنا سيقو عند أبي داود فيه رصوا صفوفكم وقاربوا بينه وحادوا بالأعناق والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يلف من خلل الصح كأنها أو الشياطين كأنها الحذب الحذب جمع حذب وهي الشهر الصغيرة غنم صغار كده من غنم الحجاز الشيطان يقف واحد يقول أصلاً أنا بشوف الشيطان وعند يقول له أه تسوي أغرق الخلّة الخل داي أو الخلّة داي يقول لك أصلاً الشيطان ميجناش الشيطان باي كيف يشير نبي عدوش تسرهم اللقات كأنه الحذب غنم صغار من غنم الحجاز لا تيشوش عليك صلاتك وينسيك ويدقل بينك وبين أخيك يحل بينك وبين مودة أخيك بالتفريقة بالقطيعة فلماذا؟ قال أتمو الصهوف إني أراكم من خلف ضهر أو خلف ضهر قال حدثنا محمد بن الله وأنه يستخدمه والشيء اللي يستخدمه عبد الرزاق صنعاني أبو بك عبد الرزاق ابن أمام ابن نافع أو بكر الصراح قال حدثنا معمر الباصل أبو عروة معمر بن راشد وكما تعلمون مشى إلى بلاد اليمين وانتفعوا بهم نفعا بليح وراد أن يرجع إلى بلدته فقال بعضون لبعض قيدوه فقالوا ما قيدوه قال زوجوه فزوجوه فبقى وخرج ائمه فحول من ائمه الحديث منهم عبد الرصاد الحسن علي صاحب المصنف والتفسير قال معمر وحديثه في البصره فيه ضعف لانه كان يحدث الحديث ضعيف فيفط وكان صحفه وكتبه معه وبينا فاذا مشى لزياره امه فنعقد مجالس في كل علماء حديثه في البصرة غير معتمنة وحديثه في اليمن معتمنة لأنه في اليمن معه وصوله الخارج ماذا هو وصول كثيرة ينتقل إلى البصرة مش معقولة يكون يتحمل ده يا فوق المغل أقل اليوم انت محمول صغير كده هون تتحط فيه المجموعة المكتبة الشابلة كلها محمول صغير كده هونك صح وكون بيوتها الصغيرة وكيادة كده شنطة صغيرة تحط فيه العالم معلومات لكن كان عندهم ضركة واليوم انت عارفين كيف الضركة وكيف الضركة وما حدوه ما حدوه كومبيوتر هكذا يحمله بيدك زي بوبك صغير وتحط فيه معلومات العلم هو كان يمسي من يمن من بصرف ما معه الأجزاء ولا القصور معنا؟ لكن شوفوا الفرق بين همامين وهمامين والمبركة عندنا والمبركة عندنا في الآخر قال ولذلك بعبه حديثه وبالباصل قال حدثنا معه عن همام ابن مناب أخوه إيه وهب ابن مناب همام ابن مناب همام ابن مناب محدد والثالي باري قال هذا ما حدثنا أبو رايح هذه إيه صحيحة صحيحة معنا أخوان عبد الرزاق المالك عن همام عن نافع عن ابن الوليد السلسله الاحضره سلسله اهل ال ااا آه سلسله اصهر سمير عن ابي غريره اهل اليمن قال هذا ما حدثنا ابو غرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا منها وقال الإمام, الامام مسلم اكثر جدا من هذا الحديث اختلاف الامام محمد وقال قيم الصفه بالصلاه فإن إقامة الصدف من حسن الصلاة إيه صحيح الله لما تتم الصدف فعلا الناس يقومون بالصلاة خاشعين يتدبرون يستمعون يصرون دخلوا هم بخير وخرجوا هم بخير دخلوا هم بمودة وخرجوا بمودة ومحمة فلحدثنا أبو بكر بن أبي شايف فلحدثنا غنب محمد بن أد كان ربيب شو. وأثقل جدا حديث شعب حتى الناس اذا اختلفوا رجعوا لحديث محمد بن زهره وكان كتابه والفيصل بينه اذا اختلفوا في حديث شعبة الفيصل محمد بن زهره لازم اشرح 20 تزوج شعبة امه تزوج هذا بعيد في نفس الموشي تزوج شعبة امه وتزوجها شيخ امه من قرب وشيء من أسير السنة عن وكان غنظر هذا يصوم على مدار خمسين سنة يوما وأفضل يوما وكان من عباد الزفاة تعلم من شيخي شعب, شعب. كان شعبا من عبد الله حتى جف زلده على عظم من شدة العبادة وقدرة العبادة عن شعب أمير المؤمنين المحبيب الحاقة لو حددنا محمد بن المتنب ابو موسى العنس وقف بالزمن لقف بالزمن لماذا؟ لزمانة, لزمانة. لزمانة كانت به فعوفي منها وابن بشار دع الله في استجاب الله الرحمن وابن بشار محمد بن بشار بندر هل محمد بن جعفر من هو؟ بندر مرة يجيبه باللطب مرة يجيبه بالاسم ومحمد بن زعبر وغلدر وغلدر ومحمد بن زعبر فلحدثنا عن عمر بن مرد عمر بن مرد الجمل المرد رمية بن إرزا صريبا عندنا هنا عمر معين غير مهمة عمر بن مرد لو جاء شعب عن عمر فهو لا شك ولا ريك بن مرد الجمل المرد إذا جاءت عن عمر فهو أيضا كذلك وهل. إذا جاء سفيان عن عمر هو عمر بن البيمور وإذا جاء ابن وهب عن عمر فهو ابن الحادثة المصر إمام القضاء المصريين في زمانه ربنا أخوان أركب هذا في عمر أكتبوها لأكل نساء إذا جاء في الأسناد شعبة أو عن عمر وعمر مهمن هنا معنى عمر معين مسمى فهو عمر بن مرّة الجملي المراد شعبه الأمس هذا معنى شعبه الأمس إذا جاء بفنان رأيت عن عام أو الأمس عن عام فعمره هذا هو عمر بن مرّة المراد وإذا جاء سفيان عن عامر فالسفيان هو ابن عينا وعمر هو ابن دمور وإذا جاء ابن ورد عن عامر فعمر هو ابن الحالة في المصر الديار الديارة المصرية في اقتراءات في زمان سوفيان عن عمره ابن عيينة وعمره ابن دينا قال عن عمره ابن مورد قال سمعت السلم ابن أبي الجعب بن غطة وفارم. قال سمعت ابن عمال ابن صلاه كترتموها او بقي شيء جميل نرجع فيه. عبد الله بن وهب عن عمرو عمر ابن الحارث المصري وابن هو معروف عبد الله بن وهب امام المصريين في الفقه طبعا عند عمر هو عمرو ابن الحارث المصري طيب يقول سالم بن ابي سعد سمعت ان بن بشير صحابي الجليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صفوفكم او لا يصالحنا الله بين وجوهنا هذا في اخوان اذ من قصر وهون في تشويش الصف وفي انقطاع في المخالفه بين الوجوه المخالفه كذلك بين وكله في بعض الروايات فتسوون نس بوكم او لا يخالفن الله بين وجوه ومن الناس من قال لا يخالفنا أمر الحسين تدخل الوجوه تنعكس الى الخلف هذا ميل الامر ربنا يكون فنس الله العبره الامر بجد عظيم ليس لنا انهود تسوس فهذه أمر هام انظر التهاون فيه التفريط يؤدي إلى مال قال حدثنا يحيى ابن يحيى سبيبني ساموري أبو زكري فلا أفضل يا بقيتمه وزير بن معاوي عن سماك ابن حاربين قال سمعت النعمان ابن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح القداح هذه يا إخوان منتساوية في الحدث والأشكال معنى التي تبرى يبريئ الباري ويصنعها وهي شبهة ببعض الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يسوي القداح يعني يبارغ ويدغط صلى الله عليه وسلم ويصنع كالعور القطب فربما إذا صلوا الناس في زمان في خلافة يأمر من يعدل صفوف الله يأمر مكلاب ناس واحد اثنين خلافة يعملون صفوف وكان أبو رايرا يمسك في خلافة بعض الخلافات اليومانية كان أبو رايرا يعتني بأي شيء فمن الصفوف والمساجد الجامعة مسجد مدينة يقول للإمام لا تفوتني بآمين لا تفوتني ما دلتش أمين لما خطص اصبر أنت قلت لي أسوي الصبوب اصبر عليها فتقرأ واتخطص أمين وليس ما دخلت مشتغل للسباب تعديل الصبوب بتسوياتها يقول أبو رايرا لاول لا تسبقني بآمين اصبر معنى يا إخوان بارك الله خير. قال في هذا الحديث كأنما آآ طيب يقول كأنما يسوي بها القلاع حتى رأى أنه قد عقلنا عنه يعني قد استوعبنا فهمنا قال ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكفف فرأى رجلاً دائما صدره من الصدر بارس فعو الجيش فقال عباد الله لتسونا صفوفكم أو لا الله بينه ورجونه نفس الحليل الأول قال حدثنا الحسن بن الربيع ربو بكر هذا الحسن الربيع الفجر ثقه بكر النبي شيب قال حدثنا ابو الاحرص سلام بن سوده ابو الاحرص فانا اقول طيب انا اسالك سؤال أبو ميدلس. ما اسمه لا حميد لا حميد طيب أبو عمران الضبعي بلاش ابو عمرو الضبع ابو جمره نكره نصر بن عمران الضبع أبو, ابو مجلس ها نقه قمي الضبع ابو سدس لو سدس فاي برغلاب طب او قتل الصحابه رب ابو طلحه عندك جميعا زيد بن ابن الأسو طيب أبو عيوب الأنصاري في صحابة كثيرون مشهورون من هنا معنا وأسماهم بعيدة عن أذهان لا نعرف يكون طيب أبو رايرة طيب أبو إربيل أبو إربيل أبو إربيل أبو إربيل أدين معلم ابو اربيل ابو ايريد طب ابو رياض تعال تعال تعال طب ام ايريد عاقر خلاص ورب الله فيك طب ام ملدن ها الحمى خلاص خليكم الكريم كل ده ان شاء الله فيه. فيه. في الله خليك الله ورب حدثنا الحسن بن الربيع يعني كان الشيخ بكره الله الله عنه حلو يقول ابو الغين ابو الغين فيبقى يدخل يبحثه في يجي يقول كتب كلها من الرواه فبقى اشرح لكم ابو عصيدة. اسمه ايه بقى ده راوي من رواه ابو, أبو عصيدة. لا ابو عاصم ناصح ابن علوان فأكد من المعرفة تقريب يفتح حد ما عرفت تقريب منكم تقريب أبو عصيدة الجال أبو عصيدة الجال نفس لا تقلق أصحاب هو صدوق او فيه لين في حمد يسير صدوق لين تقريب أبو عصيدة كان الشيخ رحمه الله عليه أيضا يغرب على كله ومثل هالأشياء ناصح مع التقريب ناصح ابن علوان علوان عن بصري حيزيك فاجعه التقريب برجنا قال حدثنا حسن ابن الربيع أو حسن ابن نبي شايد قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا ختابة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضحب بن عبدالله أشكري وليس هو في صحب المستطرة لهذا نحوه قال حدثنا يحيى بن يحيى تمهي من نيسابول قال تراث على من على مالك عن سمين نعم مولى أبي بكر طيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارف بن الشام ثقر, ثقر عن أبي صالح السمان دكوان دكوان السمان كان يجلب السمن والزد وكان من الصالحين أهل الأذان أذانه كان يبكي الناس عن أبي غيره الصحابي الجليل عبد الرحمن صحر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول النداء الأداء إعلام للناس بدخول وقت الصلاة والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا يستهموا يعني يعملوا قرأ وهذا إيش إذا لم يكن إمام راتب مؤذن راتب معنا إخوان فتكون القرأ لكن لو فيه مؤذن راتب محدش يعتدي عليه يقول إبع كده شوية, شوية لا يعني يحدش يروح ماذا عند الشيخ صلاح في المركز الإسلامية يقول ايبعي لشيخ صلاح شو كذلك ايبعي كده مقد نصيبي يوم يومين يوم. لا مقدم مردد خلاص هو المقدم مفيش مقدم مردد ما فيه قرأ. ربنا يقول قال في الصف الأول, الصف الأول. الشيخ الألباني صح حديث العرباض النسارية كان يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الصف المقدم ثلاثة الصف المؤخر مارد فالتاني. الصف الثاني مارد هذا رواه أحمد بن مهاجة والحاكم صحاب الشيخ الأدمان رحمه الله تعالى. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه للسلام ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه تهجير إلى المسجد وإلى الصلاة لسيما يوم الجمعة ولو يعلمون ما في العتمة القرآن صرف للشاء والصبح لأتوهما ولو حملوا يعني ما فيهما من آجر والتراب قال حدثنا الشيبان بن فروح الحوطي قال حدثنا أبو الأشهب وهو زعفر بن حيان العطاري في الفقة عن أبي نظر وهو المنبر بن مال العب عن أبي سعير الفدرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا وقال يوم تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن داريني سحب السنة قال حدثنا محمد بن عبد الله بصري الوقاش قال حدثنا بشرب المنصور عن سعان الجريري وسعيد بن إياز أبو مسعود عن أبي نظرة سبق معنى عن أبي سعيد بن قدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو <تصفيق> في مؤخر المسجد فذكر مثله قال حدثنا إبراهيم بن دينار محمد بن حرب الواسط قال حدثنا عمر بن الهيبة أبو قطن قال حدثنا شعر عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم كانت فرعة وقال ابن حرب الصف الأول, الأول ما كانت إلا فرعة فلحددنا سهيل بن حر أبو خيثمة النساء فلحددنا جرير وابن عبد الحميد ضب عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أبو صالح ذكوان السماء عن أبي أريم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولا المراد خير صفوف النساء آخرها إذا كان هناك إذا كان الرجال يصلون وراهم النساء بلا حائل إذا لم يكن هناك حائل إما إذا كان هناك حائل بين الرجال والنساء فيه ساتر فيه فاصل فتتقدم المرأة وتقف في البداية في أول صفت ورا الحائل مباشر قال خير صفوك الرجال أولا وشرها أخيرا وهذا أيضا يا إخوة نستفيد منهم الجن على اللي بيعملوا الكراسي في اخر صف في المسجد وبينهم وبين الصفوف مسافه شاسعه لهم التحقق الصفوف ولهم كملوا الصفوف ينبغي هؤلاء يكونوا مع الصفوف واصطف في كرسي كرسي هنا كرسي انما كرسي دكه خاصه وكانه خاصه لهؤلاء مجموعه من الصفوف من الكراسي ده غلط هذا مخالف فيه في قطع للصفوف في ان اخر صفوف للرجال ويصر الصفو معنى يقول فيه أنه ممكن واحد ما يحصلش حد يصن جنبه يكونوا واحده بس لأنه مش هتصرح الناس يلا يا جماعة أصحاب الأعضار تعالوا يلا يجلسوا جنبي لا فصلى وراء صفو الواحد فمن صلى وراء صفو وحده بلا عمر يعني لو يجل فرجة فليعد الصلاة فصلاة المنفلدة الخرط الصف فهذا من أخطاء الأيام هذه جعلوا, إيش جعلوا كراسي يعني بتنقلبها كده وتفتحها كده كراسي كأنها كراسي السينما صف جعلوا ثلاث سببها كده وتنظر بها تذكرك بكراسي السينما القديمة طب و ليه؟ احنا ندخل مساجدنا وبيوت الله ليه مثل هذا الشيء احنا ما رأينا أقرب ضريبة إلا قريبة أول شيء كان من فضل تدخل مساجد إن شاء الله قوة بالناس صح فيه أعظام أمراض بالناس لكن ينتحد بالصدق ما يجعله صفا منفردا بالخالف ألا من, من الأخطاء التي نره بمعض المسلم الله مستحب قال وخير صفوق النساء أخيرها وصلوا أولها قال حدثنا القتابة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوار دي عن سهيل بهذا الإسلام اتمنى ان استفد في هذه الليله الاثنين في هذه الجلسه ان شاء الله تطرنا في التمرين المقبل ونفس المجال لادي وقت للاخوه الغرباء وكذلك الجو غارب او رياح او ربما مثل الطريق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله